وَإِذَا تُتَلَعَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَا مُشْتَكِبٌ كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذْنِهِ وَقْرَى فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ نَعِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَ اللَّهِ حَقَّهُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعز خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشرك واغضض من صوتك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 وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَجْنُكَ الظُّلَدَ عُلَّلَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ أُقْتَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلَّا كُلُّ حَتَّارٍ كَفُورٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ لَخَشَوْيَةُ يَوْمَ الْلاَيْجِزِ وَالْعَالِدُ عَنْ الْعَالِدِ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 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمٌ